من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون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 114. لما جاءهم هذا سحر مبين 115. أم يقولون افتراه 116. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه 119. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم 110. قل ما كنت بذعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَهِيدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خاردين فيها جزاء 119. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله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 وَلَذِي قَال لِوَالِدَيْهِ أُفٍ لَّقُمَا أَتْعَدَانِ مِن أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ قُرُونٌ مِّن قَبْلِي وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَس تغيث من الله ولك آمِل إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا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 وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إن خافوا عليكم عذاب يوم النعيب قالوا أجبتنا لتأفكنا عن آبكتنا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادق قال إن إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا تَكُبُّ بِلا أُهْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ وَمَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِي عَذَابٍ أَلِيمٍ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين 118. ولقد مكناهم فيما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 وذلك إفقهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا يُنْزَلُ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من يُقِيمُ وَيُجِرُكُم مِّن عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ